سوف يعطيك ربك فترضى إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الحمد والعالمين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الم نشرح لك صدرك